beday beday beday ghassil walidi beday beday ghassil wal beday beday يا مرتضك شفلي عن الوالي وجمالي يا مرتضك شفلي عن الوالي وجمالي شيل الجفن عن غروري تتودعش عشبال هذا الحسن ما مروض قل غنظر الشهيد حسين عبرا تجري ماذا هذا الشهيد حسين ها وبداي بداي بداي يغسل والدي ها وبداي بداي بداي اللي تغسل حق المنابر محل حلو الجامل قبل ان تشيله خلت ودع اليتامل ممرود قلبي وموحش الدنيا عليّ ممرود قلبي وموحش الدنيا او بهداي بهداي بهداي غسل والدي او بهداي غس يا مرتضى شف عن والي وجمعه لا شايل عن غردت واد عشب هذا الحسن ممرود قلبن دور الحلا ها هذا الشهيد حسين عبرات جارية هذا شهيد حسين ايو يلي تغس الوالدي وين العمامة فوق المنابر محل حلو الجامة طبل ان تشيله خلت ودع اليتامة ما مروض قلبي وموحش الدنيا علي ما مروض او بهداي بهداي بعد بهداي شيعي المختار يا فاطمه شيعي المختار يا فاطمه واستعد بالدموع قبل تاكسيري